سلام من الله للمرتضى علي ابن موسى الامام الرضا سلام لمن قد اقام الصلاه واتى الزكاه ومفتور رضا سلام على النور شمس الشموس امام البرايا وسلطان طوس سلام عليه انيس النفوس وما في يدي كتاب القضاء سلام من الله للمرتضى علي ابن موسى الامام الرضا سلام لمن قد اقام الصلاه واتى الزكاة ومفطور رضا سلامٌ عليه لسان الغيوب وباب الرشاد ومحو الذنوب سلامٌ عليه حبيب القلوب عليه تسلم كي تنبض سلام من الله للمرتضى علي ابن موسى الامام الرضا سلام لمن قد أقام الصلاه واتى الزكاه ومفت رضا سلام عليه من المصطفى ومن اهل الانجم شرفا سلام عليه مثال الوفا واحسن خلق به رضى سلام من الله للمرتضى علي ابن موسى الامام الرضا سلام لمن قد اقام الصلاه واتى الزكاة ومفطور رضا سلام عليه من الجنه لقبر سقطته يد الغربتي سلام عليه سنا الامه شفاء المريض إذا امرض سلام من الله للمر علي ابن موسى الامام الرضا سلام لمن قد أقام الصلاه واتى الزكاه ومفطور رضا سلام عليه الامام الهمام ومن زرعونا لا مقام سلام على لذا حبه ربي قد فرض سلام من الله للمرتضى علي ابن موسى الامام الرضا سلام لمن قد اقام الصلاه واتى الزكاه ومفتور رضا سلام عليه رفيع المزاد وزوار من جميع الديار سلام علي بكل القطار ودمع العيون ونجم الفضاء سلام بين الله للمرتضى علي ابن موسى الامام الرضا سلام لمن قد اقام الصلاه واتى الزكاه ومن لرضا سلامٌ عليه هدى العارفين ومن تحت قبته عاكفين سلامٌ على الملائكه الطائفين وخدامي كي ينالوا الرضا سلامٌ من الله للمرتضى علي ابن موسى الامام الرضا سلام لمن قد اقام الصلاه واتى الزكاه ومفطور رضا